Ha tefash blu, أمام الظلم أعصارا عتيا أبذل الروح وأشتاق المنيا في يميني ناطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداءا تنبث الأرض نضالا أبديا أبثل الروح وأشتاق المني في يميني ناقا الصخر أبي من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا جاهل الباغون أني في إبائي شابخ ما عشت يوما للدنيا جاهل الباغون أني في إبائي شارف ما عشت يوما للدنيا حجري عزي حجري عزي حجري عزي وبنقلعي ذباي عاصب الهما عاصب الهما عاصب الهما سمن قذام جريح حجري عزي حجري عزي حجري عزي حجري عزي عاصب الهما عاصب الهما عاصب من قدام أنا شبل مسلم حر أبي صاغني القرآن مغوارا عصية عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا أنا شبل مسلم حر أبي صارني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا ومن باغين كهلا وفتيا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا ومن باغين كهلا وفتيا وفح الكيلون Taafah al-Kaylou, Taafah al-Kaylou, fakum nabij jihadin, linu dzihqul, linu dzihqul, linu dzihqul, ma burcana tawiyah. لنذيق الضل لنذيق الضل لنذيق الضل مبرك لم قويه تم سقين الكفر كاسا من جحيم وراوا منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى لن وسحقا هامجيا كم سقين الكفر كأسا من جحيم ورأوا منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي وادمائي ومضى لن وسحقا هامجيا حارق الأرض بحقد عسكري فارضوا حكما عنيدا عنصريا حارق الأرض بحقد عسكري فارضوا حكما أنيدان عصريا سيها الأسد سيها الأسد سيها الأسد ما هذا التغاضي لا أرى فيكم لا أرى في لا أرى غيورا أو وفيا سيها الأسد سيها الأسد سيها ما هذا التغاضي لا آت فيكم في لا طرفتم في أرا فيكم غيورا أو وفيا هذه القدس تناديكم مليا تبعث الصوت إلى الأسدي فهيا أين فيكم عاشق الخلد وأين بادل الروح إلى المجد رضيا هذه القدس تناديكم مليا تبعثوا الصوت إلى الأسدي فهيا أين فيكم عاشق الخلد وأين بادل الروح إلى المجد رضيا كيف يسقى شعبنا ظلما مريرا ويباد الشعب شيخا وصبيا كيف يسقى شعبنا ظلما مريرا ويباد الشعب شيخا وصبيا كيف والاسد كيف والاسد سيف والاسد فينا حره لا نرد وترى الموتى, وترى الموتى موتا فدا رطبا جنيا سيف والآساد سيف والآساد سيف والآساد, سيف والآساد فينا حرة, فينا حرة